فأما الإنسان إذا ربت له ربه فأكرمه ونعمه فيقول فيقول ربي أكرمن بل لا تكرمون وَلَا ولا أحاق طوى على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبطون من جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ يوم اذ يتذكر الإنسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم اذ ولا يوفق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي وادخلي جنتي